Book 2 34 34 34 En in die trein In die trein Is dit die trein na Berlin? Hal hada هو القطار إلى برلين هل هذا هو القطار الى برلين <تصفيق> متى يغادر القطار متى يغادر القطار wann متى يصل القطار الى برلين متى يصل القطار الى برلين, <متع يصل> القطار إلى برلين> فرسكون مي مخ اك فر بي خان اسمح لي هل يمكن ان امر؟ اسمح لي هل يمكن ان امر؟ اك دنك دي اس مي سيب لك اعتقد ان هذا مكاني اعتقد ان هذا مكاني اك دنك دات اي اب مي تجلس في أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني waar <تصفيق> is النوم؟ اين عربه النوم؟, <تصفيق> النوم? في اخر النوم في آخر القطار E waar is die e wa aan die begin Wa na arabe to taam veel mo Wa na arabe taam vi in mo mag ek onderslaap jo ki nie en met het jong nie in met het mag in die middel slaap A yimkinuni an anama fi alwasat fi alwasat Mach ak bo slaap A, A yimkinuni an, -a -a A -an -a -a Wanneer sal ons by die grens kom Mtta nasil ila alhudud Hoe lang dier die reis na Berlin? Kim je do mo siffero Berlin Kim je doe me Is die trein vertraag Heo moet ë He el gitar Het ë iets om te lees? He ein tekom se هل عندكم شيئا للقراءه؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ كاني ماي من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ من فضلك، هل توقظني الساعة السابعة صباحاً؟